شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الحمد لله الحمد لله الذي أعظم على عباده المنه ودفع عنهم كيد الشيطان وفنه وجعل الصوم والقرآن حصنا لأوليائه وجنة وسبب موصل للجنة الحمد لله الذي لا شريك له الحمد لله الذي لا شأن يشغله ولا نسيان يذهله جل عن مثل يشاكله أو ند النظير يقابله الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله الحمد لله الذي أوضع الحكمة أهلها وعلم آدم الأسماء كلها الحمد لله الذي لا تستفتح الكتب إلا بحمده ولا تستمنح النعم إلا بكرمه وفضله إلا بكرمه ورفده الحمد لله الحمد لله الذي لا ضد له فيبارا ولا ضد له فيجارا ولا شريك له فيدارا ولا معترض له فيمارا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحان الذي تلطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا لا سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا لا سبحان ذي المجد والنعم سبحان ذي الفضل والكرم سبحانه عز وجل قسم الرزق وقدر الأجل وله الحمد على ما حصل سبحانك سبحانك ما اكبر سلطانك سبحانك ما اعظم شأنك سبحانك ما اوضح برهانك سبحانك ما اعز بنيانك سبحانك ما الطف حنانك سبحانك وثقت بعفوك هفوات مذنبين فوسعتها وطمعت بكرمك آمال المحسنين فما قطعت طمعها وخرقت السبع الطفاق دعوات التائبين أسماتها يا من يجود على عبدك يا من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال ويغفر لمن تاب اليه ويغفر لمن تاب إليه ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الامواج والحصى والتراب والرمال يا من يا من بابه مناخ الامان ومحط الأوزار يا من بسط العباد إليه الايدي بالذل والضراعة وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ووالدينا ووالديهم وازواجنا وذرياتنا ومشايخنا واخواننا واصدقائنا وعلمائنا ومن لهم حق علينا اجعلنا واياهم من عتقالك من النار يا عزيز يا غفار اللهم في اخر ليله من ليالي شهرك الكريم اللهم اجعل خاتمتنا فيه خاتمة مباركة اللهم اجعل خاتمة شهرنا خاتمة مباركة اللهم تولينا صيام شهرك وقيام لياليه وقراءة, وقراءة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اللهم يا حي يا قيوم كما مننت علينا وهديتنا وأعنتنا اللهم قر عيوننا اللهم قر عيوننا بالعتق والغفران اللهم قر عيوننا بالعتق والغفران إلهنا إلهنا أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها خزانها وبابك مفتوح للسائلين إلهنا أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها خزانها وبابك مفتوح للسائل إلى هنا أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا إلى هنا وأطعناك بمنتك فلك الحمد علينا وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا إلهنا أنت أحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك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 القلوب لك مخضيا والسر عندك علانيا الخلق خلقك والعباد عباد نسكن بنور وجهك الذي اشرفت له السماوات والارض وبكل حق هو لك وبحقه وبكل حق إن هو أن تجعلنا في هذه الليلة من المقبولين اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليله القدر وأدرك الفوز, وأدرك الفوز بالأجر إلى هنا إلى هنا هون علينا سكرات الموت وغمرات وغصصه وكروبات وذكرنا النطق, وذكرنا النطق بالشهاده وذكرنا النطق بالشهاده وذكرنا النطق بالشهاده عند حضور إلى إنا إلهنا وسيدنا ومولانا عليك نتوكل في حاجاتنا وإليك نتوسل في مهماتنا لا نعرف غيرك فندعو ولا نؤمن سواك فنرجو أنت إله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم الدين توفنا مسلمين الهنا وحرزنا وموئلنا اليك نفزع في يسرنا وعسرنا الهنا ان جلت وجمت خطايانا فعفوك اوسع لنا الهنا حقق توبتنا واقبلها واشفي قلوبنا واحفظها اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا سيدنا ونبينا محمدا عنا معرضا ولا موليا وجاننا شافعا مشفعا واوردنا حوضه واوردنا حوضه واوردنا حوضه واسقينا من رويا سائغا غنيا امرا اللهم أطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغار وضعفت علينا نعمك ونحن كبار وواليت إلينا برك مدرار وجهلنا وما عاجلتنا مرار فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفار ولك الحمد فارزقنا الجنة احجب عنا بوارفك النار ولا تهتكنا يوم البعث فتجعلنا بين الناس عار ولا تفضحنا بسوء افعالنا ولا تفضحنا بسوء وانكسار اللهم نور بكتابك قلوبنا واغفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا واشرح به صدورنا ويسر به امورنا اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الايات وكفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات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 عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا إله غيرك اللهم إنا دعوناك طالبين ورجوناك راغبين واستقلناك غير مستنكفين إقراراً لك بالعبودية وإبعاناً بالربوبية فأنت الله, فأنت الله الذي لا إله إلا هو لك ما سكن في الليل والنهار وأنت السميع العليم اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم المزيد والجنة يوم الخلود اللهم اجعل لنا نورا في قبورنا واجعل لنا نورا في قلوبنا واجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا وشمائلنا نورا واجعلنا نورا واجعلنا نورا يا نور السماوات الأرض. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويرضى بقضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك اللهم انا نعوذ بك من غضبك ومن شر عبادك ومن امزات الشياطين ونعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر ما برات ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اعتصمنا بك ربنا اعتصمنا بك ربنا استدفعنا شر خلقك بك توكلنا عليك تعلقنا ببابك تعلقنا ببابك لذنا بجنابك لجئنا إليك اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفله والعيله والذله والمسكنه اللهم انا نعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاء والنفاق والسمعه والرياء اللهم انا نعوذ بك من الصمم والجنون والجذام والبرص وسيء الاسقام اللهم يا خير اللهم يا خير من دعاه داع ويا أفضل من رجاه راج يا, يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مغيثا لنا فات هب لنا ما سألنا لنا ما سألنا وحقق رجاءنا وحقق رجاءنا فيما رجونا يا من يعلم حوائج السائلين ويعلم ما في صدور الصامتين يا من يعلم حوائج السائلين ويعلم ما في صدور الصامتين أذقنا عفوك وحلاوه مغفرتك وصل اللهم على خير خلقك اللهم يا من عم العباد فضله ونعما ووسع البالي جوده وعطائه نسال منك الجود والاحسان والعفو والغفران والصفح والامان والعتق من النيران والعتق من النيران والعتق من النيران, والعتق من النيران والرزق من النيرا وتوبه تجنو انوارها ظلمات الاساءه والعصيان اللهم انا نعوذ بنور قدسك وعظيم بركتك وعظمه طهارتك وبركه جلالك من كل افه وعاها اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالقسط قائمين وعن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ودود يا ودود يا ودود يا تواب يا تواب يا غفار يا غفور ان كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر اللهم فبارك لنا فيه وان قضيت بقطع اجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على, وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير اعمالنا آخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقاك اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم في هذا البلد المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الليله المباركه اللهم انزل على هؤلاء الحاضرين رحمة, رحمه من عندك ترحم بها شيوخهم وتصلح بها نساءهم وتهدي بها شبابهم وتفرج بها همومهم وتكشف بها كروبهم وتشرح بها صدورهم وتيسر بها امورهم وتغني بها فقيرهم وتشفي بها مريضهم وتدخلهم بها الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح شباب المسلمين عامه والشباب الحاضرين خاصه اللهم اصلحهم يا مصلح الصالحين اللهم رد ظلهم اليك ردا جميلا اللهم من كان منهم على الهدى اللهم فثبته الى يوم ان يلقاك ومن كان منهم على ضلاله اللهم رده اليك ردا جميلا اللهم اصلح نساء المسلمين عامه والنساء الحاضرات خاصه يا رب العالمين اللهم اجعلهن صالحات مصلحات هاديات مهديات اللهم اجعلهن متسترات عفيفات واجعلهن في الجنات اللهم من دعا الى نزع حجابهن اللهم من دعا الى تبرجهن ونزع حجابهن واختلاطهن اللهم فاعم بصره واخرس لسانه وشل يده اللهم أغم بصره اللهم أخرس لسانه اللهم شل يده اللهم اكفنا شره اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا جبار يا جبار يا جبار يا قهار يا قهار يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا من خضعت له رقابنا وفاضت له عبراتنا وذلت له اجسامنا ورغمت له غنوفنا اللهم انصر إخواننا في الشام اللهم انصرهم في الشام وانصرهم في العراق وانصرهم في فلسطين وفي الافغان وفي بورما وفي الصومال اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتاييدك اللهم انصرهم يا حي يا قيوم اللهم أنت الناصر فانصرهم اللهم منك القوة اللهم فأنزل عليهم من قوتك اللهم أنت القوي فأنزل عليهم من قوتك اللهم أنت العزيز فأنزل عليهم من عزتك اللهم أنت القدير فأنزل عليهم من قدرتك اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم انصرهم بنصرك اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد صفهم وسدد رأيهم وصوب سهامهم اللهم ارفع رايتهم اللهم ارفع رايتهم وبارك فيهم وفي عددهم وعتادهم اللهم بارك في عددهم وعتادهم وبارك في قوتهم اللهم إنهم ضعفاء فقوهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم عليك بأعدائهم من الرافضة الملحدين ومن الروس المجوس ومن العلمانيين المندسين ومن, ومن اليهود الخائنين اللهم عليك بهم أجمعين اللهم اللهم اضرب بعضهم ببعض اللهم اضرب بعضهم ببعض اللهم اكد عليهم اللهم امكر بهم اللهم اجعل الشقاء لزيمهم والبلاء طريقهم اللهم البسهم حلل الشقاء وثياب البلاء واردان الالم والداء اللهم سلط عليهم صيحه اللهم سلط عليهم صيحة ثمود وطوفان نوح اللهم سلط عليهم ما نزل من سمائك وما خرج من أرضك اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم واقرف الرعب في قلوبهم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم أرنا بهم ما تثلج به صدورنا وصدور إخواننا المجاهدين إلى الحق هدموا بيوتك إلى الحق هدموا بيوتك إلى الحق يتموا أطفال المسلمين إلى الحق قدن رجال المسلمين الى الحق وعلم البلاد والعباد الى الحق قلت وقولك الحق وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين اللهم نصرك اللهم نصرك اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المظلومين اللهم احقن دماء اخواننا في مصر اللهم احقن دماءهم اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم واحفظ ارواحهم اللهم ول عليهم خيارهم اللهم اكفهم شر شرارهم اللهم كد لهم ولا تكد عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم جازهم على صبرهم اللهم جازهم على صبرهم احسن الجزاء اللهم ول علينا خيارنا اللهم اصلح امتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلهم نصره للدين حربا على الكافرين اللهم فك اسرانا اللهم فك اسرانا اللهم فك اسرهم وفرج همهم واكشف كربهم واشرح صدورهم إلى الحق ليس لهم إلا أن تنصرن يستنصرون. اللهم انصرهم في سجونهم. اللهم انصرهم في خلواتهم. اللهم نصرهم في سجونهم. اللهم نصرهم في خلواتهم. اللهم, اللهم بل كأسرهم بعز عزيز أو بدون دليل. اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما وعافهما واعف عنهما الىنا رضي ما عنا وارضنا عنهما عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجمعنا بوالدينا ووالديهم في بحبوح جنتك ومستقر رحمتك حسبنا الله هو نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق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 ولا هم الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا سحرا الا فككته ولا سحرا إلا فككته ولا عينا ولا حسدا إلا حزمت ولا عينا ولا حسدا الا ازلته ولا مبتلا الا عافيته ولا اعزبا ولا عانسا الا زوجته اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله أكبر